وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ يَنكُم أَن يُمِدَّكُم رَبُّكُم بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ المَلائِكَةِ مُنزَلين بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوومين وما جعله الله وقُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ لِيُقَطَّعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبَتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله وفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين